موقع رياض القرآن. يق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بالجنة التي كنتم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تبدعون نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا صالحة، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.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 لا يلقاها إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا دوّح ضعيف، وإما يزغنك من الشيطان نذرو، فاستعد بالله.